الفتوح في سبع سنين قصار فتح العرب كل ما اقتحموه من بلاد الفرس والروم فتقوضت في الشرق دولة الأكاسرة وتدعت في الشمال والغرب دولة القياصرة وزال سلطانها من الشام وفلسطين ومصر وأفريقيا الشمالية وانشغلت بنفسها زمانا عن الفاتحين وما فتحوه عجيبة من أعظم عجائب التاريخ لا يبرح المؤرخون حتى أيامنا هذه يأتون في تعليلها كل يوم بعلل جديدة ويفيدون في شرح السوابق واللواحق على النحو الذي يفسر العجب بالمألوف ويرد دهشة الجامحة إلى قرار البحث والتدليل وهو جهد لا نتعرض له في هذا الكتاب ولا يلزمنا هنا أن نستقصيه ونحاول البت فيه إنما يعنينا منه شيء واحد وهو تقدير عمل خالد وتقدير الكفاية التي تطلع بذلك العمل وليس تقدير ذلك بعصير ولو بقي التاريخ منشعب اللسان في استقصاء عيلة للهزائم التي نزلت بالفرس والروم فالأسباب التي قضت على الفرس والروم بالهزيمة كائنة ما كانت ليست هي الأسباب التي قضت للعرب بقيام دولة وانتشار عقيدة لأن استحقاق أناس للزوال لا ينشئ لغيرهم حق الظهور والبقاء كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس والروم بأنهم عرب وكفى ولم تكن المسألة في لبابها كفاحا بين الأجناس والعناصر بما لها من المزايا وما فيها من العيوب فقد كان في أرض الدولتين عرب كثيرون يدينون لهما بالطاعة وينظرون إليهما نظرة الإكبار والمهابة وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة المسلمين عددا وأمضى سلاحا وأقرب إلى صاحات العراق والشام من أولئك النازحين إليها من جنوب الجزيرة العربية. وقد كان هناك عرب كثيرون انهزموا أمام المسلمين وهم كذلك اوفر في العدد والسلاح وأغنى بالخيل والإبل والأموال. فهي نصرة عقيدة لا مراء. وينبغي أن يذكر المؤرخون هذه المسألة من جانبيها ولا يقصر النظر فيها إلى جانب واحد فاستحقاق النظم القائمة للضياع هو في وقت واحد سبب ضياعها وهو حجة العقيدة التي تخلفها وتنتصر عليها في ساحة النزاع. إذ كان أدعى الدواعي لظهور عقيدة جديدة أن النظم القائمة قبلها لا تتماسك ولا تصلح لحماية ذمارها. فإذا قيل إن العقيدة الجديدة قد انتصرت لتداعي النظم التي استضمت بها فليس هذا تعليلا وكفى. ولكنه كذلك شفاعة وحجة للظهور ودليل على أنها حق صالح كأصلح الحقوق الكونية وأنها علاج عالمي مطلوب جاء في الأوان لكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يغني عن كل قول كل مناضل متذرع بالعقيدة صالح في تلك الاونه للانتصار ينبغي ان يكون الامر كذلك لو كان تعليل النصر بالعقيده مغنيا عن كل تعليل ولكن الواقع ان الذين انتصروا بالعقيده كانوا رجالا اولي خبره وقدره يؤمنون بها ويعرفون كيف يتغلبون بها على اعدائها وقد افلح اناس واخفق اخرون فانهزم عكرمه بن ابي جهل وشرحبيل بن حسنه حيث انتصر خالد في اليمامة وخرج خالد وعياد بن غنم لفتح العراق من طرفيه في وقت واحد فسار خالد من نصر إلى نصر ومن توفيق إلى توفيق وظل عياد يتردد ويتقدم خطوة ثم يحجم أخرى حتى أدركه خالد بالمعونة في دومة الجندل وسبق خالد بن سعيد خالد بن الوليد إلى الشام فغرر به الروم حتى استدرجوه إلى مرج الصفر فأوغل وراءهم ولم ينتظر حتى تدركه أمداد الخليفة التي أرسلها إليه تباعا بقيادة عكريمة بن أبي جهل والوليد بن عقبة وذلك اللاع الحميري فأحدقت به جحافل الروم وأوشكت أن تلتف به من ورائه ولولا يقظت الخليفة وتلاحق امداده في أوقاتها لقضوا عليه فلن حلال الدولتين الفارسية والرومانية بمغنى عن الاعتراف للعقيدة المنشأة بحقها في الغلبة وحاجة العالم إليها في تلك الآونة ولا العقيدة المنشأة بمغنية عن فضل رجالها وحوماتها وكفاية سواسها وقادتها فهي عقيدة منشأة يذود عنها حماة قادرون، وكان خالد بن الوليد في طليعه هؤلاء الحماة. سبقه اسمه إلى أطراف الدولتين، فحارب أعداءه بهيبته قبل أن يحاربهم بسيفه، وكانت هذه أول مزية لاختياره، وأول فضل يحسب له في ميزانه، ويضاف إلى قيادته ويعمل عمله في نفوس أعدائه، كما يعمل عمله في نفوس أتباعه. قال صاحب دومة الجندل لقومه حين سمع بمسيره إليه أنا أعلم الناس بخالد لا أحد أيمن طائرا منه ولا أصمد في حرب ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا الا انهزموا عنه فأطيعوني وصالح القوم وكان الرجل من العرب يعيش في الشام ويهجر موطنه الأول ولكنه يسمع باسم خالد ويتلقى أنباءه من وراء المفازة البعيدة والدروب فما هو إلا أن ينضوي إليه حتى يوقن بيمن طائره ويسرع إلى طاعة أمره عليما بأنه لا يأمر الأمر إلا وهو قادر على إنجازه كما قال الشاعر الفارس عمرو بن العمرد إذا قال سيف الله كر عليهم، كررت بقلب رابط الجأش صارمي، ويتنقل الرواة قصة لقائد من قادة الروم، لا تقل فيها دلالة الخيال عن دلالة الحقيقة، إلا إن كانت القصة من توليد الخيال. قيل إن قائدا من قادة الروم اسمه جورج، برز له في أكبر وقائع الشام وسأله، أحق أن الله أنزل على نبيكم سيفا من السماء؟ فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم قال خالد لا قال فبما سميت سيف الله قال تابعناه فقال أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله فأنا من أشد المسلمين على المشركين وكل هذا شبيه بأن يكون فإن لم يكن نبأ خالد قد وصل إلى عدو من أعدائه فالذي لا ريب فيه أن أتباعه كانوا على علم بنبائه فكانوا على ثقة بسداد رأيه ومضاء عزمه وكانوا يطمئنون إليه فيعملون معه عمل المطمئن إلى نجاح سعيه وهذا هو فضل القيادة الصالحة في نفوس الأتباع خرج خالد وزملاؤه للقاء الفرس والروم بعد وفاة النبي عليه السلام بسنة واحدة، وبعد حروب طالت في الجزيرة العربية عدة سنين، فلو كانت الفتن وموت الزعماء قاضية على كل أمة كيفما كان السبب وكانت البيئة، لكان مصاب العرب كمصاب الفرس والروم في تلك الأعوام، فتن وفتن ونبي مات وملك قتل او قيصر شاخ فهؤلاء وهؤلاء في العله سواء لكن حركة العرب حركة إنشاء ونماء وحركة الروم والفرس حركة اختلال وتقويض وجسم الفتى اليافع مضطرب لا يستقر على حال وكذلك جسم الهرم الذاهب ولكن شتان اضطراب والطراب كانت علل الفناء قد اصطلحت على بنية الدولة الفارسية يوم قصد خالد إلى تخومها من ناحية السواد وكانت علل مثلها وإن كانت أخف منها قد استلحت على بنية الدولة الرومانية الشرقية يوم قصدها زملاؤه القواد من شتى نواحيها قبل الشام والبلقاء وهذه خلاصة وجيزة عن الحالة يومئذ في الدولتين يقول شراح الحضارات إن الحضارة تبتدئ بمعنى روحي قليل المظهر ثم تنتهي إلى مظهر ضخم يتراخى به الزمن حتى لا تبقى فيه بقية من المعاني الروحية وهذه هي الحالة التي كانت عليها دوله الفرس والروم عند استضامهما بالدعوة الإسلامية في نهضتها الأولى ففي بلاد الفرس خفوت صوت الدين ومضى على ظهور زرادشت مصلحهم الديني الكبير زهاء 14 قرنا فرث الصالح من مذهبه وازداد الطالح سوءا على سوء وخلف في بيت الملك امراء ضعفاء بعد ابائهم الاقوياء فشغلوا بالنزاع بينهم واسقطوا هيبتهم في بلادهم وغير بلادهم ونهكوا قوه الدوله في فتن وبيله وخيمه وترف او وأوخم اوخم وما برحوا في طغيانهم وتهافتهم حتى ولي الملك ارتشير فرأى بصدعه واوشك ان يعيده الى سابق مجده وتركه في القرن الثالث للميلاد وهو موحد بعض التوحيد بالقياس الى ما كان عليه قبل ذلك من التفرق بين العشائر والرؤساء ثم نكس النكسه الاخيره وشع فيه الفساد علوا وسفلا قبيل ظهور الدعوه الاسلاميه وكان الملك المعاصر للنبي عليه السلام كسرى ابرويز فثار به ابنه شيروي فقتله ونكل بذوي قرباه واعقب طفلا صغيرا لم يلبث ان قتل وتولى بعده قائد الجيش شهريزار فنفس عليه القواد والعظماء منزلته المغصوبه فقتلوه وولوا عليهم بوران بنت كسرى ابرويز فلم تتم في الملك سنة وبضعة أشهر حتى ماتت وخلفها فتى من بني عمومتها الأبعدين، ثم قتل وخلفته بنت أخرى لكسرى أبراويز، فقتلت وقتل من بعدها إلى أن تولى الأمر يزجر بن شهريار، والدولة تترنح من فرط الإعياء، ومنيت في أيامها الأخيرة بضربة قوية في حروبها الخارجية وهي غلبة الروم عليها وانتزاع مصر والشام منها ورد حدودها إلى دجلة والفرات بعد أن طغت على حدود آسيا الصغرى وقبل هذا منيت بضربة دون هذه الضربة في القوة والضخامة ولكنها أشد منها اثرا فيما نحن بصدده من أحوال الدعوة الإسلامية وتلك هي ضربة الهزيمة بذيقار التي تقدم وصفها في أول هذا الكتاب. فإن هذه الهزيمة أطمعت فيها العرب بعد مخافة رهيبة، ولا سيما العرب المقيمين بجوار ذيقار وأرباض السواد. ومنهم جند خالد وزملائه الذين تقدموا لمنازلة الفرس في العراق وساءت من جراء ذلك كله شؤون الأمة في الديار الفارسية فتهالك العلية على المظاهر وانغمسوا في الترف واستكثروا من النفائس والأموال وشغلوا عن سواد الأمة فشع بينهم الفقر والضنك والتذمر وبغض الحكام ولم يعلموا فيما هم مسوقون وعلى أي شيء يقاتلون ويتفانون وهي حال تؤذن بالتصدع والانهيار لأول صدمة تهز الأركان والجدران ومن اعجب العجب أيفطن رجل كالمغيرة ابن شعبة لدلالة هذه الحال؟ وهي معدودة في عصرنا من دروس علوم الاجتماع والتاريخ التي لا يصل إليها الباحث إلا بعد مقارنة واطلاع واسع مستفيد ولكنه العجب الذي يفسر لنا ما هو أعجب منه وهو وفرة نصيب العرب يومئذ من اقطاب الرجال ذوي الحنكة والنظر البعيد وانهم قد ظفروا لأنهم كانوا على أهبة في هذا الباب حرمتها كلتا الدولتين على كثرة من بهما من الزعماء أصحاب المظاهر والشارات دخل المغيرة بن شعبة على رستم بطل الفرس المشهور في التواريخ والأساطير فجلس معه على سريره، فاستكبر أعوانه هذه الجرأة من ذلك البدوي المغرور، واجتذبوه من مكانه على السرير في عنف شديد، فما اهتز المغيرة، ولا استكان، ولا زاد على أن قال، لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى أسفها منكم، إن معشر العرب لا يستبعد بعضنا بعضا، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، أين تساوا؟ فكان أحسن من الذي صنعتموهم معي أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض إن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد وإني لم آتكم ولكن دعوتموني اليوم علمت أنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيره ولا على هذه العقول كلمات من ذهب لو كان في من سمعها من الفرس ما يضارع المغيرة لقال في جوابه واليوم علمنا أنكم غالبون وأن أحق الملك أن تقوم له قائمة لهو الملك الذي قوامه من هذه السيرة وهذه العقول على ان الامم لا تقفر من الاحلام كل الاقفار في اظلم ظلمات الجهاله والادبار فقد وزن ياسجارد شان العرب والفرس بالميزان الصحيح حين قال لارستم انما مثلهم ومثل اهل فارس كمثل عقاب اوفى على جبل ياوي اليه الطير بالليل فتبيت في سفحه في اوكارها فلما اصبحت تجلت الطير فابصرته يرقبها فإن شد منها شيء اختطفه، فلو نهضت نهضة واحدة ردته، وأشد شيء يكون في ذلك أن تنجو كلها إلا واحدا، وإن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكت، فهذا مثلهم ومثل الأعاجم، وصف صادق من جملة أطرافه، وعلامة من علامات الانحلال لا ينفع الوصف الصادق ولا يهدي العارفين به إلى رأي متفق عليه، كما يعرف المرض ولا ينتفع بعرفانه في العلاج اذا شرف الجسم الفناء ولهذا اتفق يسجد ورستم على الصفه ولم يتفقا على العمل النافع مع العرب فافترقا مختلفين وكما بقيت في أهل فارس يوم ذاك مسكه من حلوم بقيت لهم كذلك مسكه من مرؤة الفرسان أو على الصحة مسكه من المراسم والمؤثرات الحربية وهم أولعوا أمة بالمراسم والمؤثرات كفا وهذه المسكه شرف للقادر ولكنها بلاء على العاجز المتخاذل كأنها الوثبة التي تعجل بالهلاك إن وثبها المريض الهزيل وإنها في الأقوياء إلا معوان على المجد والطموح فربما أقدموا على القتال وهم يحسبون أنهم مقدمون على مباراة في حلقة صراع ينظرون عدوهم حتى يصل إليهم كما ينظر المصارع نده حتى يأخذ بعدديه في أمان ففي وقعة الجسر أقبل بهما جذوي ومعه راية الفرس الكبرى من جلود النمور طولها عشر أذرع وعرضها ثمان وبين يديه جيش يربو على جيش المسلمين مرات فأرسل إلى أبي عبيد قائد المسلمين يقول له إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور وإما أن تخلو بيننا وبينه فتعجل أبو عبيد وعبر النهر على جسر نصبوه والفرس ينتظرون مثل هذه المراسم جهل بحقيقة الحال وحقيقته أنه صراع الحياة والموت بين أمتين وليس بحلبة سباق أو حلقة رهان بين لاعبين في ملهات أما دولة الرومان الشرقية فقد كانت في حال لا تفضل حال جارتها وعدوتها في محنة العقيدة ومحنة النزاع على الملك والولاية ضرب المثل بالجدل البيزنطي في التاريخ القديم والحديث من جراء الخلاف على المذاهب الدينية في الدولة الرومانية الشرقية وكان معظم أبناء الولايات من النصاطرة والهعاقبة يخالفون مذهب الدولة الرسمي وينقطون رجاله ويرمونهم بالهرطقة والوثنية وكان القائلون منهم بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح أقرب إلى الإسلام منهم إلى المسيحية وابتذل عرش الملك بالقتل والاغتصاب فضعف الولاء له في نفوس العلية وقواد الجيوش وقد استقر الأمر زمنا للقيصر هرقل الذي حضر عهد النبي عليه السلام ولكنه شقي بالفتن في أخريات عهده وركبته الوساوس في شيخوخته ولاسيما بعد بنائه ببنت أخته فاعتقد أنه مغضوب عليه مستحق لعقاب السماء ومن كان من الرعية ذا دين غير المسيحيه فهو صاخط ناقم كاليهود والوثنيين لأن رؤساء الكنيسة والدولة اتهموهم غير مرة بالتواطؤ على فتح البلاد مع المغيرين عليها من الفرس والبرابرة فأذخنوا فيهم قتلا وتشريدا حتى قيل إنهم كانوا يفتكون في المذبحة الواحدة بعشرات الألوف من الرجال والنساء والأطفال. وعاشت في ظل الدولة الرومانية قبائل غسان وجذاع وكلب وتنوخ وغيرها من قبائل العرب فكانت تعينها وتستعين بها على منافساتها من قبائل المناذرة في الحيرة ولكن غلبت الفرس تارة وغلبت الروم تارة أخرى على تلك البقاع ضيعت ثقة بالدولتين وهيأ نفوس العرب لقبول دعوة جديدة ولا سيما الدعوة التي تأتيهم من أبناء جنسهم في الجزيرة العربية وبها اعتزازهم على العجم كافة من فرس وروم واتفق في تلك الفترة انقطاع الهبات التي كان رؤساء العشائر يتلقونها من قياصرة الدولة وولاتها فبرموا بها وودوا لو انقلبوا عليها ساعه يامنون كيدها ويوثقون الصلة بينهم وبين خصومها ويأخذ من رسالة فيشتيوس في علم الحرب أن نظام الجيش الروماني في الغرب والشرق كان قد تعاوره الخلل قبل ظهور الدعوة المحمدية بأكثر من قرنين ففي هذه الرسالة يقول فيشتيوس الذي يعدونه إمام أساتذة الحرب بين الغربيين إن الليجيون قد وهن وضمحل ويذكر من أسباب وهنه وضمحلاله أن مناصبه الكبرى أصبحت تمنح للمحاباه والصنيعه بعد أن كانت وقفا على الكفاية والخدمة الطويلة وأن عامة جنوده يهربون منه ويؤثرون الخدمة في الفرق المتطوعة لأنهم يستثقلون تمريناته وأسلحته ويستقلون جزاءه ويضيقون ذرعا بوطأة نظامه وقد أتيحت للرعية في الشام والبلقان فرصة حسنة للمقارنة بين حكم العرب وحكم الرومان قبل الوقائع الفاصلة التي دارت فيها الدائرة على الجيوش الرومانية فقد كان رجال الجيش الروماني يهبطون المدينة فينهبون بيوتها وغلاتها، ويستبيحون أعراضها، ويهتكون حرماتها، ويسكرون ويعربدون، فلا يأمنهم أحد مطموع في ماله، أو غير مطموع منه في شيء على الإطلاق، وإنما هي العربدة والضروة والاستخفاف، ثم جاءهم قوم لا يعتدون على عرض، ولا يقربون الخمر ولا يعفون عمن يقربها منهم ولو كان من عليتهم ويقيمون في المدينة ثم يرحلون عنها فيردون الجزية إلى أهلها لأنهم إنما أخذوها لحمايتهم وحمايتها فكانت المقابلة بين الحكمين مدعاه إلى التراخي في الدفاع عن الحكم القديم وتمني الغلبة للحكم الجديد وقد تجاوز ذلك إلى المساعدة الظاهرة كما حدث من بعض العرب المسيحيين والوثنيين على السواء بل ربما تجاوزت كل هذا الى ازعاج ثقه القاده بانفسهم عند المقابله بينهم وبين قاده خصومهم فمما يروى في هذا المعنى وهو كثير ان أخ القيصر وقائده سال رجلا من قضاعه عن شان المسلمين بعدما اقام بينهم اياما فقال له هم رهبان بالليل فرسان بالنهار لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ولو زنا رجموه إقامة للحد فقال القائد لإن كنت صادقا لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ولما بدأت المعارك بين العرب والدولتين كان العرب ربما أخطأوا فلم يضربوا ضربتهم في موضعها فيتسع لهم الوقت لإصلاح الخطأ والرجوع إلى الخليفة لطلب النجدة والمشورة لأن أعضاءهم مشغولون ابدا بنزاع أو فتنة أو ريبة أما الروم والفرس فلم يكن لهم متسع لإصلاح خطأ يخطؤونه وكثيرا ما كانوا يخطئون. فبدأت المعارك بين الفريقين وعند أحدهما كل مظاهر الأسباب التي تدعو إلى النصر وعند الآخر كل حقائق الأسباب التي تدعو إليه وقد اتفقت كلمة الصحابة على حرب فارس والروم وسيف الله بوادي الوبر في اليمامة فلم يطل استقراره في غمده بعد وقعة عقرباء وهناك حلقات من الحوادث تسوغ لنا أن نعتبر حرب فارس الثانية امتدادا للوقعة الأولى بذقار أو استئنافا لتلك الوقعة بعد فترة لا تحسب طويلة في تواريخ النزاع بين الأمم وهي ما يقارب أو يزيد على العشرين سنة فالقبائل التي ارتدت بالبحرين وقبائل التغلب التي انحذرت مع سجاح من الجزيرة كانت كلها من أتباع الدولة الفارسية على صورة من صور التباعية في ذلك الزمان وكانت تعيش كلها في ظل تلك الدولة من أيام المناذره إلى زوال ملكهم بعد وقعة ذقار. والبطلان اللذان تعودا ضرب الفرس والاغاره على مراكز قواهم في تلك الأسقاع كانا من بني بكر الذين نهضوا بالعبء الاكبر في وقعة ذي قار وما برح العداء بينهم وبين الفرس والقبائل التي تواليهم على اشد ما يكون وهما المثنى بن حارث الشيباني وسويد بن قطب العجلي وكلاهما على ذكر من هزيمه الفرس وعلى خبرة بقتالهم في أطراف العراق وقد صاحب المثنى النهر في غاراته حتى بلغ القطيف وهجر ولم يقف له أحد في طريقه فهذا مع عجز الفرسي عن تأديب رعاياهم في اليمن لدخولهم في الإسلام قضياء على تردد الخليفة في أمر البعثة الفارسية فصحت عزيمته وعزيمة أصحابه على تجريدها بعد الفراغ من حروب الردة بأسابيع معدودات وقد علمنا من دأب الخليفه الصديق أنه كان لا يبرم أمرا إلا أحكم تدبيره مرحلة مرحلة من طريقه إلى منتهاه وهكذا كان شأنه في البعثة الفارسية فإنه ندب لها قائدين هما خالد بن الوليد وعياد بن غنم وأمر خالدا أن يتجه إلى الأبلة ثغر الهند كما سماها وأمر عيادا أن يتجه إلى المصيخ بشمال العراق فأيهما بلغ الحيرة قبل الاخر كان هو قائد الجيشين معا ووجبت طاعته على زميله وقال لهما إذا اجتمعتما بالحيره وقد فضتما مسالح فارس امنتما ان يؤتى المسلمون من خلفهم فليكن احدكما ردئا للمسلمين ولصاحبه وليقتحم الاخر على عدو الله وعدوكم من اهل فارس دارهم خطة محكمة يبلغ بها الخليفة مقاصد شتى في وقت واحد، ففيها إذكاء المنافسة بين القائدين، وفيها تشتيت جهود الفرس في الدفاع عن بلادهم وفيها تدبير النجاة سلفا لمن يحتاج إليها من الجيشين وفيها تيسير أمر الماء والكلاء في الطريق للجيشين معا لأن أمواه الطريق ومراعيه تضيق بالجيشين المجتمعين إذا سارا في طريق واحد وكان الصديق واخوانه يعلمون ان المساله في هذه الحرب مساله يقين وعزيمه وليست مساله كثره وهيئه فحرص لهذا على ان يجنب الجيوش الاسلاميه مخاوف المرتدين ونكساتهم واوصى القائدين الا يقبل احدا منهم وان لا يكره احد من غير المرتدين على المسير في جيشهما ما لم يقبل على الحرب برضا منه ورغبه ولما نظر خالد الى من حوله يرفض كثيرهم ويبقى قليلهم كتب الى الخليفه يستمده فامده بفارس واحد هو القعقاع بن عمرو التميمي فعجب اصحابه وقالوا له اتمده برجل واحد قال نعم لا يهزم جيش فيه مثل هذا ولم تمض ايام حتى ظهر للمسلمين انه مدد كاف وأي كفاية فإن ثقة الناس بجيش يكون القعقاع فيه ويتولى قيادته خالد بن الوليد قد جاءت بالمتطوعين للقتال من كل صوب وحدب فبلغ جيش خالد يوم شارف ميدان القتال قرابة عشرة ألاف عدى جيش المثنى بن حارثة وهو يبلغ ثمانية ألاف ولم يتقدم المسلمون خطوة في ميدان القتال حتى كانت للقعقاع وقفة لعلها انقذت الجيش كله وانقذت البعثة كلها من بدايتها ولم يكن احد ليعلم ماذا تكون العاقبة لولا تلك الوقفه التي تعلق بها الكثير من مصير جيش الفرس ومصير جيش المسلمين ففي الوقعه الاولى دعا القائد الفارسي هرمز خالدا للمبارزه قبل التحام الجيش واضمر نيه الغدر به حين يخرج منفردا بين الصفين فوكل به شرذمة من فرسانه ينقضون عليه وهو مشغول بمبارزته فيراع الجيش العربي بمقتل قائده كما سبق الى وهمه ويطبق الجيش الفارسي بعدده الكبير على الجيش العربي بعدده القليل فتكون الغلبة لأكبر الجيشين وأكمل العدتين وأوشكت هذه المكيدة أن تتم على النحو الذي دبره هرمز لولا أنه أخطأ الحساب في اغتراره بقوته وجهله بصولة خالد في مبارزته فظن أن الجولة بينهما تطول قبل أن يخرج فرسانه للغدر بخالد ولكنه سريع في جولة واحدة وفوجئ أصحابه بهذه السرعة فاقتربوا من خالد على عجل وهو مشغول بالإجهاز على قائدهم وإذا بالقعقاع أسرع إليهم من لمح البصر ومن ورائه جيش المسلمين بجملته يضرب في قطيع مذعور مأخوذ بالمفاجأة ومهابة هذه الصولة العاجلة فكانت وقعة اليوم وقعت رجلين في جولة واحدة تلتها الجولات اللاحقات التي ترسمت خطاها وسارت على هداها سار خالد إلى العراق في أوائل السنة ثانية عشر للهجرة النبوية وأتم في سنة واحدة ما أعي الرومان أن يتموه في أجيال وقد تكتب في شرح وقعاته بالعراق مجلدات طوال يستغرق بحثها ومعارضة رواياتها مئات الصفحات ولكننا لا نتوسع في ذلك الشرح هنا لأن أعمال خالد تعنينا في هذا الكتاب لمقصد واحد وهو الرجوع بها إلى مصدرها من نفسه وعقله ومقومات شخصه وفي هذا حسبنا أن نقول على الاجمال قبل الإشارة إلى وقعاته أنه لقي الفرس وأولياءهم في خمس عشرة وقعة لم يهزم ولم يخطئ ولم يفشل قط في واحدة منها وأن قوادا من المسلمين أخطأوا في حروب الردة وحروب الفرس والروم كما حدث من عكرمة وشرحبيل وأبي عبيد وخالد بن سعيد ولكن خالد بن الوليد لم يخطئ قط عن خدعه او عجله او قله اهبه وكان يسير بجيشه ابدا بتعبئه كامله ليقاتل عدوه حيث لقيه مفاجئا او غير مفاجئ وكان ابدا كما وصفه عمرو بن العاص في اناه القطاط ووثبه الاسد فلا يهمل الحيطه ولا يجعل التعويل كله على الشجاعه دون الحزم والحيله ولا يعز عليه أن يتحامى لقاء عدوه في بعض الساحات لينتقل به إلى المكان الذي هو أصلح لحركاته وأعون له عليه ومن علمه بفنون القتال أنه كان يحارب بثمانية عشر ألفا وكأنه كان يحارب بخمسة أضعاف هؤلاء فإذا أرسل أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف إلى مكان يغنون فيه فذاك اجدى من تسيير الجيش كله أو تسيير عدد منه يربو على الحاجة الضرورية فإن طرا في خلال مسيره ما ليس في الحسبان فمعوله في الحالة على سرعة خاطفة كسرعه الباشق وهو ينقض على فريسته فلا تشعر الفرقة التي أشخصها إلى مكانها بالحاجة إليه حتى يكون معها كأنها لم تفارقه ولم يفارقها فهي شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة ومعرفة بما هو لازم في وقت لزومه ولم تخذله خصلة من هذه الخصال قط في ساحات فارس ولا في ساحات الشام مع اختلاف الميادين واختلاف الأحوال واختلاف الأعداء وقد كانت تعبئة خالد في المسير تشبه التعبئة التي جرى عليها العرف في أيامه وهي قسمة الجيش إلى ميمنة وميسره وقلب وطليعة تسبقه وردء يلحق به ليحمي ظهره أو يلبث في موضع من المواضع كمينا ينزل إلى الساحة على غير انتظار لتقوى به سواعد أصحابه وتنخذل به عزائم اعدائه ولكنه كان عند القتال يفتن باتخاذ طريقة الهجوم او الدفاع كما توحي بها ضرورة الساعة فيقاتل بالصفوف كما يقاتل بالكراديس ويواجه خصمه او يدور عليه ويتراجع امامه او يمعن في الهجوم على كبة جمعه ويحصره او يخلي له سبيل الهرب حسب ما تدور به المعركة في اثنائها او توحي به طوالعه قبل ابتدائها فلما عقدت له القيادة على البعثة الفارسية أرسل جيشه على فرق ثلاث من طرائق مختلفة فقدم المثنى على رأس فرقة ثم ألحق به عدي بن حاتم صاحبه في حرب بني اسد ثم لحق بهم على راس جيشه ووعدهم موضعا الى الجنوب الغربي من البصره الان ولعله توخى تسهيل السقي والمرعى بهذا التقسيم ثم اختبار الطريق بقياده الرجل الذي كانت له سابقه الدرايه بهذه الدروب وكتب الى هرمز قائد الفرس يخيره بين الإسلام أو الجزية أو الحرب ويقول له في ختام كتابه الوجيز جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ثم عدل إلى كاظمة بعد أن كان موعده الأول في الحفير لأنها كانت على ما يظهر أوفق لتعبئة جيشه وهناك التقى بجيوش الفرس وعلى رأسهم هرمز فوقعت بينهم الوقعة التي سبقت الإشارة إليها وتعرف باسم ذات السلاسل لأن الفرس كانوا يوثقون أنفسهم فيها بالسلاسل جماعات جماعات ليثبتوا في القتال ولا يتأتى لهم الفرار إن أرادوه ولئن صح هذا لقد كانت مخاوف الشك فيه اظهر من صدق العزيمه والطمانينه الى النيه القويه ولما تبدد جيش هرمز تعقبه المثنى بن حارثة وعبر الفرات لياخذه متفرقا قبل ان تتجمع فلوله حيث تامن احتثاث الملاحقه وراءها ولكن الفرس علموا بعد مقتل هرمز وتفرق جيشه انهم مهددون في المدائن عاصمة ملكهم فحشدوا لملاقات المسلمين جيشا عظيما بقيادة قارن بن قريانس يعاونه اميران من بيت أرتشير فأدرك فلول هرمز في المذار وضمهم إليه وكان المثنى قد علم بخروج هذا الجيش العظيم واجتماع الفلول المتفرقة إليه فكتب إلى خالد يستأمره ويستمده فكان خالد هو الجواب ووصل خالد إلى المذار وهو كامل التعبئة فتصدى قارن لمبارزته على عادتهم قبل بداية القتال فنهض إليه خالد ومعقل بن الأعشى يستبقان وأراد معقل أن يحمي خالدا من مثل مكيدة هرموز فيتلقى الضربة دونه أو يسبقه إلى قتل قارن وبرز عدي بن حاتم وعاصم بن عمر لمنازلة الأميرين وضافروا بهم جميعا ثم اشتبك الفريقان في ملحمة حاربوا فيها كما قال المؤرخون حرب حنق وضغينة وبلغ بعضهم بعدد القتلى من الفرس ثلاثين ألفا ولولا النهر ولياذ الفرس بالسفن لكانت المقتلة أعظم من ذاك ولم يكد يفلت من الموت أحد ورانت الحيرة بعد وقعة المذار على عقول القادة من الفرس، فخيل إليهم أن في هؤلاء العرب سرا لا يدركونه، وأحبوا أن يحاربوا آفتهم بافه من جنسها، فاستعانوا بأوليائهم من أبناء القبائل العربية فيما بين النهرين، واشترك هؤلاء في كثير من الوقائع التي دارت بين الفرس والمسلمين بعد وقعة المذار، وضايق المسلمين غير قليل في الوقعتين التاليتين بالولجة وأليس وكان خالد كعادته في الحيطة والمبادرة فاستبقى طائفة من جيشه في البلاد التي فتحها حماية لظهره واستعدادا لمن يجترئ عليها بعد مسيره وتقدم إلى الولجة على تعبئة كاملة بمن معه جميعا، ثم فصل طائفتين من الجيش أثناء الطريق ليكمنا على مقربة من الولجة، ويلتفى في ساعة الحرج بالجيش الفارسي من ورائه، فطالت المدافعة والمراوغة بين الفريقين قبل أن يظهر الكمينان، وتردد النصر بين الفرس والمسلمين تارة هنا وتارة هناك حتى ظن الفرس انهم من النصر قاب قوسين او ادنى ثم ظهر احد الكمينين وظهر الكمين الاخر قبل ان يفيق الفرس من دهشه الكمين الاول فتولاهم اعياء الياس بعد اعياء المصابره والمجاهده وولوا مدبرين وهم يتخففون من السلاح والعتاد في مهربهم فكثر منهم القتلى والاسرى كما كثر نصيب المسلمين من الغنائم والأسلاب وجاءت بعد وقعة الولجة وقعة أليس وهي أعجب الوقائع في حرب العراق بما اتفق فيها من صنوف الحيلة وصروف المقادير ومعارض النقمة وعواقب الرجاء مع الغالب وعواقب اليأس والقنوط مع المغلوب ولعلها هي الوقعة الحاسمة في النزاع بين المجوسية والإسلام راع الشاهنشاه تلاحق الهزائم على جيوشه وغاض العرب الموالين له أن يؤخذوا في حماهم وأنفوا أيهان ولا يراهم الناس كفاء لتلك القبائل الواغلة عليهم فتلاقوا في الوقعة الوسطى بين ديارهم جميعا وهي أليس وانتظروا هناك جحافل من الفرس وعدوهم أن تربيع في العدد والعدة على كل جيش نزلوا به إلى الميدان في المعارك الماضية وهنا تتراء في الموقف أصبع المقادير فإن بهما جذويء قائد الفرس الذي أمره الشاهنشاه بالمسير إلى أليس أنبع عنه قائدا آخر يدعى جابان وشخصه إلى المدائن ليلقى مولاه ويقلب معه الأمر على وجوهه في مسائل شتى لا تغني فيها المراسلة غناء الحديث والمشاهدة ولياتي من المدائن بمدد اخر يضاف الى جيشه الاول والى جموع القبائل العربيه عند الفرات وقال لجابان وهو يودعه كفكف نفسك وجندك عن قتال القوم حتى الحق بك الا ان يعجلوك وبلغ المدائن فإذا مولاه مريض يجود بنفسه وليس نظام الوراثة على عرش فارس في ذلك الحين من الوضوح والاستقرار بحيث يطمئن إليه إذا مات الملك والجيش بعيد والمتربصون كثير والشيع في البلاد أكثر من المتربصين فبقي بهما في المدائن ووصل جابان إلى أليس قبل أن يصل إليها خالد فألقى أثقاله وأمر بتهيئة الطعام ووصل خالد وهم مقبلون على طعامهم لا ينتظرون وصوله فلبثوا على طعامهم لأنهم أمروا من جهة ألا يعجلوا إلى القتال حتى يوافيهم قائدهم الكبير ولأنهم من جهة أخرى لم يحسبوا أن خالدا يلقي أثقاله، وهو على تعبئة كاملة مستعد للنزال في كل لحظة، ولأنهم على ما يظهر كانوا يواجهون القتال أبدا كأنهم يواجهون ساحات الصوالج والأكر أو ساحات المباراة في الألعاب الرياضية، إنما تبدأ فيها المباراه باتفاق الطرفين ولكن خالدا ضرب ضربته الأولى في الجموع العربية فقتل قائدها وأثخن القتل في صفوفها وثار الفرس إلى السلاح مكرهين لئلا يمهل خالدا حتى يفرغ من الجموع العربية ويتحول إليهم بين لحظة وأخرى فثبتت الجموع العربية حين أسعفتها النجدة وثبت الفرس وطالبهم الثبات لعلمهم أنه صبر ساعات ثم يدركهم قائدهم الكبير وابتلي المسلمون من هؤلاء وهؤلاء ببلاء لم يعهدوا من القوم قبل ذلك اليوم فاشتد الامر بخالد وثاب الى الله يستلهم العزم للمسلمين وينذر له الضحايا ان منحه اكتاف أعدائه فلا يستبقي منهم احدا يقدر عليه حتى يجري نهرهم بدمائهم وفي هذا النذر بقيه من البدويه المخزوميه لا تخفى على اللبيب وطال صبر الفرس فنفد وتساقطت رؤوس العرب الموالين لهم فجزعوا ولاحت لخالد لوائح النصر الذي سأله الله فلم ينس نذره ونادى في المسلمين الاسر الاسر لا تقتل الا من امتنع لانه نذر ليجري النهر بالدماء وأمر بضرب أعناق القوم في النهر وقد حبس سماؤه فلم يجري بالدماء لأن الدماء تترقرق ولا تسيل ولو قتل أهل الأرض كما قال له أصحابه فأطلق الماء فسال بالدم أحمر قانيا ثلاثة أيام وحماد ما يقال في الاعتذار لخالد من هذه النقمة المفردة في تاريخ صدر الإسلام إنها كانت شرعة الحرب في تلك الأيام وإنه كان يدين بها أناس صنعوا بالملل الأخرى مثل ما صنع بهم في هذه المعركة وعملوا أسر الحرب ومن لم يحاربوهم قط مثل هذه المعاملة في حروبهم مع العرب والدولة الرومانية وأن خالدا حسب أن هذه الذبائح قربان إلى الله ودماء المشركين أشبه القرابين بميادين الحروب وهو حسبان يوائم صرامة طبعه ويحيك في صدر رجل الحرب وسليل رجال الحرب منذ أمد بعيد وأكبر الظن عندنا أنه لو كان قائد الجيش رجلا ممن طالت صحبتهم للنبي عليه السلام كأبي عبيدة أو سعد بن أبي وقاص أو عمر بن الخطاب لتوسل إلى الله بغير هذه الوسيلة حين تأزم الموقف وجد الجد في معركة أليس فقد صفح عمر بن الخطاب عن أسر السواد وظفر المسلمون بألوف الأسرى في معارك العراق والشام ومصر فسرحوهم وعاملوهم بحكم الاسرى في القرآن الكريم وقد اختلف فقهاء المسلمين في جواز قتل الاسرى من غير مشركي العرب فلم يجزه من أجازه منهم إلا لحسم مادة الفساد إن خيف الا تحسم بغير هذه الذريعة وقد كانت مادة الفساد في اعقاب الدولة الساسانية خليقة ولا نكران بضربة من أمثال هذه الضربات فقد أعيت فيها الحيلة من دعوة وإقناع ومصابره وكانت النكبة بدوام هذه الدولة أشد على الفرس أنفسهم من نكبة القتلى في تلك المعركة الشعواء وهي في غرابة صروفها أدنى أن تحسب من معارك الأقدار وتلك هي المعارك التي يراد فيها الغالب والمغلوب على الأمر ولا يريدان فيه وقديما علمنا من طوارق الحرب والسلم أن الشر المحض والخير المحض في هذه الدنيا عزيزان أو مستحيلان فهذه النقمه الخالدية جاءت على غير المألوف في حروب صدر الإسلام ولكنها عجلت بختام عهد موبوء كان لابد له من ختام فخلعت القلوب وسكت الركب وزلزلت سلطان الطغاة في بلاد الفرس بل في بلاد الروم وكان من جرائها أن الأمصار التي كانت تفزع من حصار خالد لها كانت تلقي بأنفسها في أحضان غيره من قادة المسلمين كما أسرع أهل دمشق إلى ابن الجراح يلتمسون مصالحته مخافة الفتح عنوة على يد ابن الوليد كانت هذه الوقائع تتوالى يوما بعد يوم وتتوالى معها البرد إلى المدينة بأخبار النصر وغنائم القتال فلا يفرغ الناس من حديث بريد حتى يتبعه ما وراءه بنصر جديد وسبقت ضربات خالد كل آمال الآملين في سرعة الضفر بدولة الأكاسرة فقال أبو بكر وهو يبلغ الناس أنباء الضفر ليزفوا بشرها إلى الجزيرة العربية يا معشر قريش عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله أعقمت النساء أن مثل خالد ثم سلمت الحيرة بلد النعمان وموئل نابغة بني ذبيان، فكان لتسليمها صدى بين أبناء العروبه لا يعدله صدى الفتح في بلد من البلدان لأنها كانت في عالم الشعر والبلاغة حديثا على كل لسان إلا أن الخليفة الذي عرفناه رجلا حصيف الجرأة جريء الحصافة لم ينسى اليقين مع الحيطة ولم ينسى الحيطة مع اليقين وأدركه الحذر في هذه المرحلة من مراحل الحرب الفارسية فجنح إلى الأنات والتريث وأخذ بعنان خالد فلم يأذن له أن ينطلق وراء الحيرة حتى يوافيه زميله عياض بن غنم ويأمن كلاهما من ورائهما غدرات الطريق وحجة الخليفة في ذلك أظهر من أن تخفى فمن تجاوز الحيرة أحط به الفرس من اليمين والروم من الشام من اليسار ثم إن السواد نفسه إقليم حديث العهد بالإسلام لم ترسخ فيه قدمه ولا يؤمن تركه والتطوح بعده إلى حمى الدولة الفارسية في عواصمها من وراء النهرين وقد نما إليه ولا شك أن فلول العرب المهزومين هجروا حوض العراق واوغلوا في الصحراء إلى دومة الجندل يتجمعون ويتربصون وفي الشام راجيف عن تعبئة القيصر لجيوشه لا تغمض عنها العيون قبل أن تستقر الطرق والتتمنى مهد مواطئ الفتوح فإن لم يخرج عياض بن غنم من معاقل دومة الجندل بين العراق والشام مالكا زمامها وزمام ما حولها فكل خطر هناك محتمل وكل عجلة قد تجر إلى ويبال ولكن الفرس الكريم الذي يحبس في الحلبة يعاني من أمان الحبس ثقلة لا يعانيها من تعجل العواقب ومكافحة الأخطار فحز في طبع خالد جذب العنان وأقام في انتظار زميله قرابة عام وهو يسميه سنة نساء ولو كتب لرجل غيره أن يظفر في هذه السنة المستريحة بمثل ما ظفر به لارتضاه لنفسه سجل عمر كامل لأنه خاض ثماني وقائع فيما يليه من البلاد لم يحسبها وقائع تحصى وله في كل وقعة منها نصر يعتز به قائد فخور وقد عرضت لخالد في هذه السنة وما قبلها عوارض شتى تدخل في الحساب أو تأتي من هنا وثم على غير حسبان فتصرف فيها جميعا تصرف الرجل الذي خلق للتقلب في اجواء الحرب كما خلق السمك للتقلب في الماء فلا تفاجئه حاله من حالاتها بما يربكه او يعيه البدوي لا عهد له بسفينة غير سفينة الصحراء وهي الجمل ولكن خالدا غنم السفن الفارسية بعد وقعة أليس فأركب جيشه فيها ليكفيه ويكفي مطاياه ما السير فلم تنقله السفن إلا قليلا حتى جف الماء ولصقت بالقاع لأن الفرس تسامع بمسيره في النهر فأصدوا قناطر الحيرة وحبسوا الماء عن مجراه ولو بدوي غيره هذا البدوي فوجئ بهذه الحيلة الحضريه وهذه اللعبة الهندسية لوقع في حيس بيس وترك السفن في قاعها ورجع إلى مطاياه ولكنه أبا إلا أن يبلغ بالسفن إلى حيث شاء فانبعث في نفر من أصحابه كلبزات إلى القناطر واطلقوا ماءها ولبثوا هناك في حراستها وفي انتظار السفن التي ارتفعت براكبيها كانهم يشهدون غريبه من غرائب السحرة تعبث بالسفينه بين بر يابس ونهر غزير وحفروا له في الانبار خندقا ثم احتموا وراء الخندق بحصن ينظرون اليه من اعلاه كأنهم يهزؤون به ويستعجزونه ان يعبر الخندق وان يفلح في علاج الحصن إذا وصل إليه فلم يلبث أمام الخندق كثيرا ولا قليلا بل أمر لتوه بنحر الإبل العجاف والقى بها في الخندق فسدته ودع جيشه إلى العبور عليها فأصبح من في الحصن سجناء في يديه وتوسلوا إليه أن يرسلهم في سبيلهم مجردين من السلاح والمتاع وهم يحمدون الله على النجاة من يوم كيوم أليس فأجابهم إلى ما طلبوه وعلم أن عقا بن عقا يحشد لهم في عين التمر حشودا من تغلب وإياد وأصحاب المتنبئة سجاح ويوهم الفرس أنه ند للعرب لأنه أخبر بهم من غيرهم فوثب على معقله بالصحراء وهو كدابه على تعبئة كاملة وبصر بعقا حين دنا من الموقع فقال لصحبه اكفونا ما معه فاني حامل عليه بنفسي ثم احتضنه وحمله اسيرا وهو لا يتوقع ان يؤخذ من اساليب القتال العربي بهذا الاسلوب العجيب في كل قتال وقد كان خالد يعمد اليه كلما بدا له ان يجز في الحركه ويضرب قلب اعدائه بضرب عميدهم المطاع فيهم فيصيب ما اراد وأعطى الدعوة حقها كما أعطى القتال حقه في كل معركة بما تقتضيه وتوحيه إليه فكان إذا لقي العرب سألهم مذكيا فيهم نخوه العروبه العروبة ويحكم أنتم عرب فما تنقمون من العرب أو عجم فما تنقمون من الإنصاف والعدل وكان يعين الحمية الدينية في جيوشه بما يغري النفوس من نعيم الدنيا ومتاع الحياة فأباح الأسلاب لمن سلبها بالغا ما بلغ قدرها وربما قسم للمقاتل الواحد في بعض الوقائع ألف دينار فلا يستكثرها عليه ولا ينتزع منه غنيمة وقعت في يديه وقال لهم يوما بعد وقعة المذار ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب؟ والله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون اولى به ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن أثاقل عما أنتم عليه وأحكم الصلح كما أحكم الحرب فكان عهده مع أهل الحيرة نموذجا للعهود من قبيله وكان يصالح المستسلمين صلح من يعني كل حرف يخطه بيمينه فلا يزيد ولا ينقص قال في عهد أهل الحيرة هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد نقباء أهل الحيرة ورضي بذلك أهل الحيرة وامروهم به عاهدهم على وتسعين ألف درهم تقبل في كل سنة جزاء على أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسسهم إلا من كان منهم على غير ذي يد حبيسا عن الدنيا تاركا لها وعلى المنع وإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة وكانت كتابة هذا العهد في شهر ربيع الأول سنة 12 هجرية وعلى قدر سطوته الجائحة بمحاربيه ومعانديه كانت رعايته ورفقه بأولئك المظالم الخالدين من راعي تلك البلاد فللمرة الأولى في التاريخ من قبل بابل ونينوى رأى فلاح السواد حاكما يحفظ لهم غلاتهم وينصفهم من دهاقينهم او مستغليهم ويستمع شكاية ضعيفهم من قويهم ويشرع بينهم شرعة المساواة والامان وبلغ من رفق الحكم الجديد برعاياه مسلمين وغير مسلمين انه تكفل بالعبد اذا تحرر وبالغني اذا افتقر وبالعائل اذا انقطع عائلوه وهذا مثل مما تكفل به الحكم الجديد في كتاب خالد قال اني دعوتهم إلى الله وإلى رسوله فابوا ان يجيبوا فعرضت عليهم الجزية أو الحرب فقالوا لا حاجة لنا بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في اعطاء الجزية وإني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم سبعة ألاف رجل ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل فأخرجتهم من العدة فصار من وقعت عليه الجزية ستة ألاف فصالحوني على ستين الفا وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي أخذ على أهل التوراة والإنجيل ألا يحالف ولا يعين كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم ولا يدلوهم على عورات المسلمين عليهم بذلك عهد الله وميثاقه إن أخذه أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمة وإن خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان وإنهم حفظوا ذلك ووعدوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق وعليهم مثل ذلك ألا يخالفوا وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه. طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم، وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم في أسواق المسلمين فبيع بأغلى ما يقدر عليهم في غير وكس ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه ولهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم وأيما رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك فإن جاء منه بمخرج والا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب وشردت عليهم جبايه ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه الى بيت مال المسلمين عما لهم منه فان طلبوا عونا من المسلمين اعينوا به ومعونة القواد من بيت مال المسلمين وقد عزلت هذه الرعاية من جانب وتلك السطوة من جانب آخر عزلا فاصلا بين الرعاة والرعاية في السواد وفي الديار الفارسية فنظرت الدهماء إلى الحرب كأنها حرب على الرعاة وحدهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل فلا هي تعينهم ولا هم يخشون من عواقبها العاجلة أو الآجلة بل هم بهذه العواقب ينعمون وإليها يتشرفون وكان كانت وقعت الفراض آخر أعمال خالد الكبار في العراق وأوفاها دلالة على عجز الدولتين معا دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية عدم فيها من الحوادث التي هي أصلح ما تكون للتفرقة بين مغبه العمل الواحد تأتيه الأمة في عهد إقبالها وتأتيه الأمة في عهد إدبارها فهو ضربة موت من ناحية وهو من الناحية الاخرى كالضربة التي تشحذ عزيمة المضروب وترد التوازن اليه الفراد في اعلى العراق بين مسالح الفرس والروم يوشك هؤلاء وهؤلاء فيها ان يتناظروا متقابلين وقد هبط عليهم خالد في وثبه من وثباته فتالب عليه هنالك عرب الباديه وجيش الروم وكان وشيكا ان يتالب معهم جيش من الفرس لولا ما شغلوا به من امر العرش ووراثه والمتنازعين عليه وقال الروم لخالد كما قال الفرس بعد ذلك لأبي عبيد إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم فلم يصنع خالد صنيع أبي عبيد بل قال لهم عبروا أنتم إن شئتم وتركهم حتى يعبروا ليحصرهم بينه وبين النهر فلا يهرب منهم هارب وأرسل الفرسان والرامحين ليعزلوهم قطيعا قطيعا ويضيق عليهم مسالكهم ثم يحصدوهم حصدا وهم أشبه بالمحكومة عليهم في ساعة التنفيذ منهم بالمقاتلين على أنه لم يثب على الفراض وثبته تلك حتى كان قد طهر جوف الصحراء من جموع الأعراب التي تكوفت إلى دومة الجندل وعوقت عندها زميله عياضا قرابة عام فلما ترامت أنباء فتوحه إلى عياض كتب إليه يستشيره واستنجده فكان هو على عادته أول جواب بعد رجع الخطاب وكتب إليه يقول لبثا قليلا تأتك الجلائب يحملن اسادا عليها القاشب كتائب تتبعها كتائب وكانت تفصله من دومة الجندة المسيرة أسبوعين فقطعها هو في أقل من عشرة أيام ووجد حصن الدومة مكتظا بمن فيه وحوله زرافات ضاق بها الحصن فعسكرت بالعراء فجعل القوم جميعا بينه وبين عياد وتولى عياد حرب من قبله فهزمهم لما جاش في نفسه من نخوة المنافسة وما جاش في نفوسهم من الوجل والحيرة وتدافع المنهزمون إلى الحصن يريدون بابه فسبقهم خالد إليه وانتزعه وحال بين النازلين في الحصن ومن حوله ثم استبى كل من أصابه من رجال ونساء ومن هؤلاء السبايا ابنة الجودي ابن ربيعه استباه خالد لنفسه وقيل إنه اشتراها ثم بنى بها وأقام معها في دومة الجندل أيام مقامه فيها وكان أهل الدومة قد عاهدوا المسلمين غير مرة ونكثوا بعهودهم فأمعن القتل فيهم وجعلهم نكالا لغيرهم ثم قفل إلى العراق وهو مطمئن إلى غزوة الفراد بأعلى الفرات، فغزاها وفرغ منها كما تقدم، وبقيت له في العراق عزمة خالدية أخرى، ولكنها من نوع غير هذا النوع، فلم يلبث أنقضها. بقي على موسم الحج أسبوعان وهو أول حج حان بعد تلك الغزوات المتلاحقات التي أمده الله فيها بنصره وعونه. أيفده قضاء الشكر في هذا الموسم وأداء الفريضة في مواعدها؟ ولما الخوف من الأعداء؟ العائق من بعد الشقة ووعورة الطريق العذر من الاعذار التي يعتصم بها القاعدون عن الحج برخصة من الفقهاء كل اولئك عوائق لا يستهان بها ولكنها خلقت ليذللها لا لينقص عنها ففي خطفه الريح العاصفه خرج من اعلى العراق الى اقصى الحجاز وادى الفريضه وعاد الى معسكره دون ان يعلم احد من الاعداء ولا من المسلمين الا اقرب خاصته المقربين بل دون ان يعلم الخليفه نفسه وقد كان على الحج في ذلك العام، ويروق بعض المؤرخين أن يحسب هذه العزمة الخالدية من مغامراته. التي تنم على فرط الثقة بنفسه ولا تنم على شيء غير ذلك ولكنها في الواقع دلت على ثقته بغيره كما دلت على ثقته بنفسه فقد علم أن معه بالجيش من فيه غنا وكفاية إذا جد في غيبته طارق ذاهم أو خطب حازب وكفى بالمثنى رائده المقدام وبالقعقاع صاحبه القديم وموضع ثقته الحميم علم الخليفة بمغامرته هذه فجاءه منه ملام وإعجاب وتكليف ووصاه أمره بحرب الدولة الرومانية بعد هذا الفوز الذي أصابه في حروب الدولة الفارسية وان يسارع إلى مرضات الله وقتال أعداء الله ويكون كمن يجاهد في الله حق جهاده وقال له سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا وإياك أن تعود إلى مثل ما فعلت فانه لم يشجي الجموع من الناس بعون الله شجيك ولن ينزع الشجي من الناس نزعك فليهنك ابا سليمان النية والحظوة فأتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن ولي الجزاء وكتب إلى أبي عبيدة في الشام يخبره بمقدم خالد إليه ويقول له في كلام صريح سلام الله عليك أما بعد فقد وليت خالدا قتال العدو في الشام فلا تخالفه واسمع له وأطع فاني لم أبعثه عليك ألا تكون عندي خيرا منه ولكنني ظننت أن له فتنة في الحرب ليست لك أراد الله بنا وبك خيرا والسلام فأرسل خالد إلى أبي عبيدة رسولا يبلغه قبل مقدمه بكتاب يقول فيه أتاني كتاب خليفة الله يأمرني بالسير إلى الشام وبالقيام على جندها والتولي لأمرها والله ما طلبت ذلك قط ولا أردته اذ وليته، فأنت على حالك الذي كنت عليه لا نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع دونك أمرا، فأنت سيف المسلمين لا ننكر فضلك ولا نستغني عن رأيك. وأول خاطر سبق إلى ظن خالد حين حوله الخليفة من حرب فارس إلى حرب الروم أنه عمل من أعمال الاعيسر كما يسميه ويعني به عمر بن الخطاب وأنه نفس عليه أن ينفرد بفتح فارس فأرسله إلى ميدان له فيه شركاء من أعلام الصحابة ذوي الخطر والسابقة الملحوظة بين المسلمين وهو ظن بعيد يخطر على بال خالد لأنه يتوقع شيئا من صوب عمر ولكنه لا يخطر على بال غيره إذ لا ينفس عمر على خالد أن ينفرد بغلبة الفرس ثم يرسله ليغلب الروم بعد أن تأخر الفتح على أيدي كبار القواد من أجلاء الصحابة فهذا مزيد من الفخر يتطاول إليه المتطاول وليس بنقص منه يتعمده لخالد من يأباه عليه وإنما اختار الخليفة خالدا لأن العراق كان في هدأة من جانب الفرسي بعد هزائمهم الكثيره وكان في جيش المسلمين وقواده بالعراق كفاية للمثابرة على الفتح بعد أن تم التدويخ والتمهيد ولأن خالدا كان أقرب مددا إلى الشام ولم يكن بالحجاز بقية من قوة فاضلة تضاف إلى قواتهم في حرب الرومان فاختاره الخليفة وهو يقول لأنسينا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد وليس من عادة خالد أن يضيع وقتا قل أو كثر إذا نيط به أمر من الأمور فلما ندب للجهاد بالشام نظر فإذا بينه وبين الشام يومئذ من خمسمائة إلى ستمائة ميل على حسب الطرق التي يسلكها وهي أربع يختار منها أصلحها لإنجاز العمل الذي وكل إليه من هذه الطرق الأربع ما هو سهل موفور الماء والكلاء ولكنه من أجل هذا موفور الحراس والسكان فهم يعوقونه بالمقاومة عن الاسراع بالمطلوب دون أن تكون للغلبة عليهم فائدة تذكر في القتال الحاسم بين المسلمين والرومان ومنها ما هو قليل الحراس والسكان وفيه الماء والكلاء ولكنه بعيد يطول السير فيه ومنها ما هو وعر قليل الماء والكلى مخيف غير مطروق او كما قال الدليل الذي ساله خالد انك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال والله ان الراكب المفرد لا يخافها على نفسه وما يسلكها الا مغرور انها لخمس ليال جياد لا تصاب فيها ماء مع مظلتها وايسر شيء على القارئ الذي عرف خالدا ان يعلم اي هذه الطرق يسلكه خالد فما هو بسالك حيث سلك الا الطريق الذي هو احوج الى قدره القائد وادل على العزمه والمضاء وابعدها جميعا ان يتوقع العدو هجوما منه فاجمع عزمه على طريق من الطرق الاربع وأصعبها وأقصرها، وهو الذي خوفه الادلاء منه، وقال لدليله الأكبر رافع بن عمير الطائي، ولا أحد يغني غناءه في السير بتلك المفازة المهلكة، وإن كان يومئذ من حسر النظر كالمكفوف الضرير، ويحك انه والله إن لي بدا من ذلك، إن القوة تأتي على قدر النية، وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله، ويروي الرواة أن الدليل قال لهم بعد ذلك أكثر من الماء من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل فإنها المهالك إلا ما دفع الله ثم قال لخالد ابغني عشرين جزورا عظاما سمانا مسان فاتاه بهن فضمأهن حتى إذا أجهدن عطشا اوردهن فشربن حتى إذا تملأنا عمد إليهن فقطع مشافرهن ثم كعمه لئلا يجتررن وأشار على خالد أن يقتط اربعا من هذه الجزور كلما نزل منزلا ليسقي الخيل وأن يشرب الجند مما حملوا من الماء ففعلوا ما أشار به حتى كان آخر يوم في المفازة فقال له خالد ويحك يا رافع ما عندك فأرسل رافع جماعة ينظرون شجيرة من عوسج في موضع كان يعهدها فيه ويعهد فيه الماء على مقربة منها فلم يجدوها فصاح الرجل بالويل واسترجع قائلا هلكتم والله إذن وهلكت لا أبا انظروا انظروا فلما نظروا وأمعنوا النظر رأوا جذرا قد بقي منها وقطع سائرها فكبروا فرحا وشكروا وحفروا في أصلها فنبع لهم الماء فشربوا ونجوا من هذا الخطر الأليم الذي دونه كل خطر من لقاء الأعداء وفي ذلك يقول أبو أحيحة القرشي لله عينا رافع ان اهتدى في مهمة مشتبه إلى سوى والعين منه قد تغشاها الرداء معصوبة كأنها ملأ ثراء فهو يرى بقلبه ما لا يرى من الصوى تترى له بعض الصوى فوز من قراقر إلى سوى والسير زعزاع فما فيه ونى خمس إذا ما سارها الجيش بكى في اليوم يومين رواحا وسرى ما سارها من قبله إنس يرى هذا لعمري رافع هو الهدى وسواء صحت رواية الجزور المضمأة أو كان فيها شيء من توسع الخيال فالطريق الذي سلكه خالد معروف والقدرة عليه هي موضع العبرة والتأمل في هذا المقام أما نحن فالذي نراه أن خالدا لم يكن لينتظر حتى تضمأ الإبل وهي لا تجهد من الضمأ إلا في أيام وأن الإبل لا تخزن الماء في جوفها وإن لم تشتره دون ينصرف منها وأن عشرين جزورا تمتلئ كروشها بالماء إلى تسقي الخيل في الجيش كله وعدته عشرة ألاف فلا فلابد من تدبير آخر مع هذا التدبير تجتمع فيه السرعة إلى التخفيف إلى الاقدام. والأمر الذي لا شك فيه بعد هذا كله أن خالدا سار بجيشه وعدته عشرة ألاف من عين التمر إلى قراقر ثم من قراقر إلى سوا، وبينهما تلك المفازة المهلكة. ثم إلى تدمر فالغوطة فبصرة فقطع هذه المسافة في ثمانية عشر يوما لأنه كما قال الشاعر كان يطوي مسافة اليومين في يوم واحد في اليوم يومين رواحا وسرى خرج من الحيرة في أوائل سفر من سنة ثلاث وعشر للهجرة وطوى تلك المسافة في تلك الأيام بعد أن قمع كل مقاومة لقيها من المسالح والحصون وراء المفازة الخاوية من كل ديار واتفق خروجه من الحيرة وجيوش المسلمين في الشام تشرع في خطة جديدة للتراجع إلى الجنوب وملاقات الجيوش الرومانية الجرارة في جمع واحد ينهض لها ويحول دون الاحداق بكل جيش منها على انفراد. وكان الخليفة قد سيرها بعيد منتصف السنة الثانية عشر للهجرة مع أربعة من كبار القواد في طرق مختلفة إلى وجهات متعددة فسير يزيد بن أبي سفيان على رأس ستة آلاف أو سبعة آلاف إلى دمشق وسير شرحبيل بن حسن على مثل هذا العدد إلى الأردن وسير عمرو بن العاص على رأس جيش يزيد على ذلك قليلا إلى فلسطين، وسير أبا عبيدة بن الجراح على رأس خمسة آلاف أو ستة آلاف إلى الجابية، وأمدهم بعكرمة بن أبي جهل في جيش صغير ليحمي ظهور من يحتاج منهم إلى الحماية، ويسرع بالنجدة الى من يطلب منهم المعونه ولا نعلم على التحقق حكمه التفريقه بين هذه الجيوش في طرائقها ووجهتها ولكنها على ما يظهر مساله الماء والكلاء من جهه ثم رغبه الخليفه في تشتيت جموع الروم وتوزيع اغراضها ولا يخلو الامر من الحيطه لمنع الالتفاف بالجيش الواحد اذا اوغل في البلاد كما حدث قبيل ذلك لجيش خالد بن سعيد فإن الجيوش الأربعة يكون كل منها مددا لصاحبه ومانعا للالتفاف به أو منقذا من الالتفاف إذا وقع فجأة. وهذا مع علم الخليفة يومئذ بالتفوق الحاميات الرومانية في مواقع البلاد الداخلية اذ كان الرومان على ما يظهر قد اطمأنوا من جانب الفرس بعد انتصارهم عليهم واطمأنوا الى جانب العرب بعد رجوع حملاتهم الثلاث على النحو المعروف وهي حملات مؤتة وتبوك وجيش اسامة وزادهم اطمئنانا انهم غلبوا الحملة الرابعة وهي حملة خالد بن سعيد وانهم عرفوا اشتغال العرب بحرب الفرس. فوقع في روعهم أن العرب أضعف من أن يشغلوا أنفسهم بحرب دولتين عظيمتين في وقت واحد فمن هنا خلت ربوع الشام من جيش كبير للرومان وعلم الخليفة ذلك فاعتقد أن تفريقة الجيوش في زحفها إلى الشام أقرب إلى توزيع العمل والاسراع فيه فان تغير الموقف وعمد الرومان الى حشد الحشود الكبيره فقد اوصى القاده بالتشاور والتعاون في مقابله هذه الطوارئ كما اوصاهم بالرجوع اليه وقد نجحت هذه الجيوش في وجهتها وتقدم بعضها الى دمشق وبعضها الى حمص واوغل بعضها الى فلسطين ثم نما اليهم ان القيصر يستعد لهم بجيش كبير في انطاكيه وجيش اخر في جوار بيت المقدس وبلغت عده الجيش الاول على تقدير بعض المؤرخين 240 الفا وعده الجيش الثاني 70 الفا او نحو ذلك ولو نزلنا بعدة الجيشين إلى النصف حسبانا للمبالغة وجهل الحقيقة لما كان نصف هذا العدد بالشيء القليل لأنه يربي على ثلاثة أضعاف الجيش العربي كله بعد قدوم جيش خالد إليه ولم يرتفع به أحد إلى ما فوق الخمسين ألفاً على أعظم تقدير فتشاور القواد فيما يصنعون فاستقر رأيهم على التراجع إلى الجنوب ليتجمعوا قبل ان يتلاقى الجيشان الرومانيان ويشتبكا بهم وهم متباعدون متفرقون كل منهم في بضعة الاف ولعلهم يصبحون في تراجعهم اقرب الى الامن اذا حاربوا وظهورهم الى الصحراء وقد علموا بالامثله الكثيرة ان الجيوش الرومانية تحجم عند حدودها ولا تجسر على خوضها في اعقاب جيش كبير او صغير والمؤرخون مختلفون في من هو صاحب المشورة الاولى بالتراجع الى الجنوب فمنهم من يقول انه ابو سفيان بن حرب ومنهم من يقول انه عمرو بن العاص وهذا القول الاخير ادنى الى الواقع لان عمرا كان يتراجع في الجنوب قبل ان تصل الجيوش الاخرى اليه وكان من الموافق لخططه ان توافيه الامداد في ميدانه بفلسطين وايا كان صاحب الراي الاول في هذا فقد تم التراجع باقرار الخليفه وكان شعوره بحرج المسلمين في اماكنهم هو الباعث له ان يستدعي خالدا من العراق الى الشام فكتب لقواده بالشام يقول اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحدا والقوز خوف المشركين بزحف المسلمين فانكم اعوان الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفر به ولن يؤتى مثلكم من قله وانما يؤتى العشرة الاف وزياده على العشرة الاف اذا اتوا من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم باصحابه ومن المتعذر جدا تمحيص التواريخ في ترتيب الوقائع بعد وصول خالد الى الشام ولكن الارجح فيما نرى ان المعركه الاولى بدات مع الجيش الاصغر في اجنادين بالجنوب لان البدء باصغر القوتين واخلاء الجنوب قبل الانتقال الى الشام اولى واوفق من ترك هذا الجيش الاصغر وراء ظهور المسلمين ومواجهتهم بالجيش الاكبر بين عدوين ولان معركة اجنادين لم يشترك فيها معظم القواد المسلمين مما يرجح انها وقعت قبل اجتماع هؤلاء القواد في صعيد واحد ولو انها وقعت بعد المعركة الكبرى في اليرموك لما كان مفهوما أن يترك أولئك القواد جيشا كجيش الرومان في فلسطين دون أن يتعقبوه جميعا مع فراغهم من أسر الجيش الكبير في اليرموك وعلى أي حال هزم الروم في اجنادين وكانت الوقعة الحاسمة بينهم وبين المسلمين في اليرموك على اختلاف كثير في التواريخ واتفاق في تصوير خطة القتال ويحسن بنا قبل أن نستطرد إلى الكلام على المعركة أن نجمل حالة الجيشين المتقاتلين عند اللقاء فالجيش الروماني كان أوفر عددا وأكمل عده بغير خلاف ولكنه خليط من عناصر عدة منها الروم والأرمن والعرب وأجناس أخرى وقد يظن لأول وهلة أنه امتاز بالنظام والخطط الفنية على أعدائه ولكنه في الحقيقة كان أبعد الجيشين عن النظام الصحيح إذا أردنا بالنظام وحدة الحركة والتوجيه لأن المتطوعين فيه من أبناء القبائل كانوا يحاربون على عادتهم والجنود النظاميين يحاربون على عادة أخرى وتعوقهم العدد الكثير والشكك السابغه التي حسبت من مزاياهم فهي إلى النقص هنا أقرب منها إلى المزيد وقد اثيرت فيهم حمية الدين ولكنهم ثاروا لها متشككين متفرقين وجعلتهم حماستهم الدينية يترقبون من الله عقابا ينزله بهم على خطاياهم وخطايا قيصرهم ورؤسائهم المتهمين عندهم بالزيغ ومطاوعه الشيطان فحمية الدين تثيرهم من ناحية وتضيرهم من ناحية وليست هي من قوة اليقين المكين أما جيش العرب فقد كان من أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وترجع إلى قيادة واحدة وفي صدورهم من حمية القتال كل ما يحفز القلب الإنساني إلى الثبات والاستبسال غيرة على الدين وغيرة على العرض وناهيك بالغيرتين ويقين من نعيم الآخرة ونعيم الدنيا إذا كتب له الفلاح وكفى بإغراء النعيمين كان في جيش المسلمين أصون كرائم البيوتات القرشيه بنت أبي بكر وأم معاوية وزوج عكريمة بن أبي جهل وعقائل أناس من الجند والقادة وقد أمرهن أبو عبيدة قبل المعركة أن يأخذن بأيديهن أعمدة البيوت والخيام ويجعلن الحجارة بين أيديهن فإن كان الأمر للمسلمين أقمن على ما هن عليه وإن رأينا أحدا من المسلمين منهزما ضربنا وجهه بأعمدتهن وأرجعهن بحجارتهن ورفعنا إليه أولدهن وقلنا له قاتل عن أهلك وعن الإسلام. ولم يقنع خالد بهذا بل قال لهن يا نساء المسلمين أيما رجل أقبل عليكن منهزما فاقتلنه ومن أجل هذا لا نعجب أن يكون هرقل قد وزن القوى وفكر حقا في عرض الصلح على المسلمين وقال لبطانته وذوي شوراه لأن تعطوهم نصف ما أخرجته الشام وتاخذوا نصفه وتقربوا من جبال الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام كلها ويشاركوكم في جبال الروم ولكنهم استضعفوه وكبر عليهم ان يجيبوه اما المسلمون فالصلح الذي فكروا فيه قبل القتال هو الصلح على شرطهم المعلوم الاسلام او الجزيه فان لم يقبل شرط من الشرطين فالحكم للسيف وقد أفادهم عرض هذه الشروط قوة على قوة وزادهم في نفوس أعدائهم مهابة على مهابة فلما ذهب وفدهم يعرض هذه الشروط قبل القتال على القائد تيودر اخ القيصر حسب هذا أنه يهولهم بالبذخ والثراء ويكسر نفوسهم بما يريهم من حلل الأبهة والنعيم فأقام لهم سرداقا من فاخر الحرير يستقبلهم فيه فوقفوا عند بابه ولم يدخلوه قائلين إن ديننا يمنعنا أن نفترش الحرير والدباج فهالوه بزهدهم أكثر مما هالهم بترفه واعثر شيء على جنوده بعد ذلك أن يؤمنوا حق الإيمان أنهم وهم الغارقون في المناعم والملذات يقاتلون في سبيل الله قوما هذا مبلغ زهدهم في المناعم واللذات وهذا مبلغ استعلائهم على الدنيا وما تبسطه لهم من غواية. ولم يخفى على أحد من قادة الرومان والعرب خطر المعركة الكبيرة التي هم مقبلون عليها هي معركة فاصله في مصير الشام ما في ذلك ريب وقد تكون المعركة الفاصله أيضا في مصير الدولة الرومانية ومصير الأمة العربية فإن هزيمة الدولة الرومانية فيها تنزع من يدها الأماكن المقدسة ويعقبها ضياع مصر وثورة المتربصين بالقيصر وأهل بيته في بلاده الأسيوية والأوروبية وإن هزيمة الجيش العربي تعني هزيمة الجيش الأكبر الذي لا يتسع الوقت ولا تتسع الطاقة لتجريد جيش غيره على أثر الهزيمة وقد تغري القيصر الروماني بإرسال قبائل الشام في أعقاب المسلمين إلى الحجاز والجزيرة العربية ولا يبعد أن تثير أبناء الجزيرة العربية أنفسهم على خليفة الإسلام ممن لا تزال لهم ترات تغلي في حنايا الصدور فاستعد الفريقان غاية ما في الوسع من استعداد وارتضى كلاهما موقع اليرموك للوقعة الفاصلة بينهما لأنه يوافق طلبة القيصر من مكان واسع المضطرد ضيق المهرب ولا يكرهه المسلمون لأنهم رأوا منزل الروم فيه منزلا محصورا بين النهر والبحيرة والوادي وجيش المسلمين أو كما قال عمرو بن العاص حين راهم أيها الناس أبشروا حصرت والله الروم وقلما جاء محصور بخير تحاجز الجيشان اشهرا لا يشتبكان الى جماد الثاني او رجب على قول بعض الرواة وكلاهما ينظر كيف يبدا الاخر هجومه ليرتب له لقائه وكلاهما قد عبا طاقته من سلاح الايدي ولم يزل يعبئ طاقته من سلاح النفوس سلاح العقيده والفداء واستعان الرومان بالقسيسين يلهبون الحميه ويضرمون الحفيظه ويهونون على اتباعهم بذل الارواح في سبيل المله والدوله والمجد القديم واقبل المسلمون على القران يرتلونه وعلى العظات يذمرون بها القلوب وجعلوا وراءهم حرسا من الاعراض هو اقوى الحراس بعد الايمان ثم كثرت الحركة اياما في جيش الروم فعلم القادة المسلمون أنهم مقتربون من الهجوم ولم يشأ خالد أن تبتدئ المعركة بقيادة متفرقة لا تتحد في نظام واحد فصرف همه الأول إلى تنظيم الفرق جميعا في تعبئة واحدة يقودها رجل واحد ووجد من زملائه قلوبا مصغية فأجابوه إلى ما دعاهم إليه قال لهم قبل ابتداء القتال، هذا يوم من أيام الله، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده، ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبئة وأنتم متساندون، فإن ذلك لا يجمل ولا ينبغي، وإن من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا، فاعملوا فيما لم تؤمروا به، بالذي ترون أنه الرأي ثم قال وقد سأله رأيه إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من إمدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله هلموا فإن هؤلاء قد تهيأوا وهذا يوم له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني إليكم اليوم فأسندوا إليه قيادتهم يومها وكان توحيده القيادة أول خطوة في طريق النصر الحاسم بمعركة اليرموك ثم أسرع إلى تعبئة قواده وجنوده على الوضع الذي رآه ملائما للتعبئة الرومانية وهو الوضع الملائم للحرب في العمق كما يقول العسكريون في هذه الأيام فأقام عمرو بن العاص على الجناح الأيمن ويزيد ابن أبي سفيان على الجناح الأيسر وأبا عبيده بن الجراح على القلب واتخذ مكانه في كبة الجم ولجأ إلى طريقته التي اختارها لحرب بني حنيفة وهي طريقة الكراديس لأنها أصلح للنفاذ في الصفوف وادعاها إلى التنافس بين المقاتلين وتمييزهم بالتبعة أو بالثناء وكانت كل فرقة من الميمنة أو القلب أو الميسرة تتالف من كراديس عدة على كل منها قائد معروف ومنهم صاحبه القديم القعقاع وزميله في حرب اليمامة عكرمة بن ابي جهل وزميله في دومة الجندل عياض بن غنم وابنه عبد الرحمن وهو يومئذ دون العشرين وجملة الكراديس جميعا ثمانية وثلاثون معظمها في القلب وعدته ثمانية عشر كردوسا رئيسهم ابو عبيدة وفيهم عكرمة والقعقاع وكان موضع الميمنه بحيث يستطيع الالتفاف بالجيش الروماني إذا أمعن في الهجوم والإطباق عليه مع القلب اذ ارتد إلى الوراء وفرغ من التعبئة فعمد إلى القوة الأدبية يوليها حقها من عنايته الكبرى وأخرج المقداد يقرأ على الجيش سورة الأنفال ودعا كل رئيس أن يعظ جنده ويبصرهم بمرماه في حركاته وجمعوا هذه العظات خطبة عمرو بن العاص حيث قال غض الابصار واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح فاذا حملوا عليكم فامهلوهم حتى اذا ركبوا اطراف الاسن فثبوا في وجوههم وثبت الاسد فوالذي يرضى الصدق ويثبت عليه ويمقت الكذب ويجزي بالاحسان احسانا لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا فلا تهولنكم جموعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الحملة تطايروا تطاير الحجول وخطب مثله معاذ بن جبل وأبو سفيان وبرز القعقاع وعكرمة قائد المجنبة في القلب يرتجزان واختير يوم القتال في يوم ريح سموم سافيا في حمارة القيض، فكانت طاقة المسلمين به أكبر من طاقة الروم. ثم اشتبك الجيشان على نحو لا يعلم تفصيله على التحقيق، ولكنه بدأ كما تعودنا في حروب المسلمين بهجمة شعواء من جانب العدو، يتزعزع لها العدد الصغير أمام العدد الكبير، ثم تكون الكره الثانية لحميه العقيدة ومراجعة الإيمان والاعتصام بنية الفداء. فلما انكشف المسلمون بعد الهجمه الاولى ثابوا الى عزماتهم بنخوه الايمان ونخوه العرض والانفه فضربت النساء في وجوه الخيل قائلات الى اين يا حماه الاسلام وطلاب الشهاده وصاح هكريما كأنه يؤنب نفسه قاتلت رسول الله في كل موطن وأفر اليوم من يبايع على الموت فبايعه أربعمائة من الفرسان المغاوير لا يقوم في وجههم قائم وصدم الروم حتى صدوهم غير حافلين بما أصابهم وقد قتل في طليعتهم هكريما وابنه ومعظم أولئك الفرسان ولم ينج منهم قط إلا جريح مثخن بالجراح وأفلحت الكرة الثانية وتقهقر الروم وقد اهتم خالد بالعزل بين خيل العدو ومشاته فتضايقت الخيل وعجزت عن الجولان وولت هاربة فأخلوا لها الطريق، ورجع المشات إلى الخنادق فلحقهم بها المسلمون ثم احاطوا بهم من ورائهم فشاع فيهم الذعر وسقطوا وهم مولون مهرولون في هوة الواقوسة او وادي الرقاد وقيل إن موتاهم بالواقوسة كانوا أكثر من قتلاهم في حومة الوغى، لأنهم قدروا بثمانين ألفا سقطوا في الوادي فرادا وجماعات إذ كان بعضهم يقرنون أنفسهم في السلاسل كل عشرة في سلسلة واحدة تثبيتا لأقدامهم وتيئيسا من الفرار فإذا بالوجل يفل حديد السلاسل كما فل عزائم القلوب وبلغ اليأس مبلغه من أشراف القوم فقعدوا في أماكنهم ينتظرون الموت فكأنهم قد فروا قاعدين وحق لهرقل وقد أحبطت محاولاته جميعا بعد اليرموك أي وديع الشام